وَلَقَصَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاوَاتِ إِمَامًا فَأَخْرَجَ بِهِ, من الثمرات فأخرج به من الثمرات سَرِزْتَ لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ بِتَجَارِيَةٍ فِي الْبَحْرِ أَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الليل وَالنَّهَارَ وأتاكم من كُلِّ مَا سَأَلْتُمْ لَتَأْمِنَنَّ وَلِقَالَ اذْرَاهُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن الْأَصْنَامَ رَبِّ إنهن أطلل كغفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد بواد غير ذي زرع يقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم, وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق الحمد لله الذي وهب لي على اسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي, ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقول تَبَنَّ نَمَّ الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشفق فيه الأبصار إليهم طرفهم لا يقتت إليهم طرفهم وأقتتهم هوى وأذلنا سيوم يأتيهم العذاب. يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا, فيقول الذين ظلموا. القريب نجب دعوتك ولا تبع رسله تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم وتبين كيف فعلنا بهم وضربنا لهم الأمثال وقدمتهم مكرهم وعد الله مكرهم وقدمتهم مكرهم مكرهم وإياك منه الجبال فلا الله مخلف وعده رسوله إن الله عزيز ذو تقوى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم تبدل الأرض غير الأرض لفضيله <تصفيق> الدكتور I'm wow. wow.